بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو ويا ويا. قدم لكم صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعده هذا هو المجلس الأول في كتاب البيوع من كتاب عمدة فقر ابن خداع المقديسي رحمه الله تعالى سنمهد لكتاب البيوع ببعض المقدمات سنمهد لكتاب البيوع ببعض المقدمات المقدمه الاولى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مغرور عمل الرجل بيده وكل بيع مغرور فمن أصل الكسف البايع المضروف والبايع المضروف هو الذي استوفى الشروط وخلى من الاسم شروط البيع والاستوفاء وخلى من الاسم هذا من أصل المكاسب المقدمة الثانية طبعاً عشان تعرف أن يكون البيع استوفى الشروط وخلى من الاسم لابد أن تعرف الأحكام التي تعزقها بالديون المقدمه الثانيه الايه منذ ان خلق الله adam بالاقيام الساعه ينحصر في تسع صور يعني حصر في اي صور طيب احنا كنا على السبوره لكن انا احاول اشرح من غير السبوره وركز معايا العقود المبادلات التي المعوضات التي تتم بين الناس اما ان تكون على عين او ان تكون على منفعه او ان تكون على شيء في الذمه عين منفعه كيف اتدرب ثلاث حاجات اهم يعني ايه معنى الكلام ده الان انت دخلت مكتبه بتشتري قلم خدت قلم واديت الراجل ثمنه تم بينك وبين الراجل مبادله حس نوسك وانت خدت قلم القلم اللي تم عليه المعاوضه اسمه ايه يبقى نعين السلعه الحاضره في مجلس العقد حقيقه او حكمه دخلت المحل يدفع ساعات اشتريت ساعه اديت وزن فلوسك واخدت ساعتك الساعه دي اسمها ايه عين سلعه حاضره في مجلس العقد حقيقه طيب انت قاعد مع صاحبك قال لك ان ده جهاز محمول ده هات الجهاز المحمول وحطه وشفت بالظبط عرفت نوعه عرفت تكلياته شري قلت له لا خلاص جاي زورك بالليل في بيتك قال لك يا فلاح انا هشتري المحمول انت قلت له هشتري المحمول جمت دا المحمول اللي فيبته في البيت قلت لما انا شكته وعرفه تبيعه على كيف؟ على متين دين اتفضل متين دين او اشتريت عينا حاضرة في المسجل العقل حكما انا شكتها من كده او عايزه خلعة معينة محددة طيب يبقى المبادله تمت على عين لكنها حضرتك من فاضي حكمه طبقه رؤيتها وتعرفها بالضبط وهي عين تلعب محدده معينه مش اي جوال لا الجوال اللي انت كنت شايفه صح اذا تتم المبادله على عين او تتم على منفعه هنضرب مثال في الايجار للتسهيم بس الان انت بتدور على شقه عشان تاجرها لقيت شقه ب 200 جنيه في الشهر اتفقت عقد مدته 5 سنين بعتت الشقه انت الان تملك الشقه تملك عليها كاملكوا لانتفاع بها مدة يبب انت ذاتك نوش في مقابل ايه؟ في مقابل عين ولا في مقابل منفعة؟ لا. في مقابل منفعة يبب المبادلة التي تمت منكم على منفعة يبب عرفنا معنى العين؟ في مثال الجوال والساعة والجلم وعرفنا معنى المنفعة في مثال ايجار شجل مدة خمس سنين تتم المبادلات ايضا على شيء في الزمّة ازاي؟ انت بدور على شكل جاتا ليك قرارت الجديدة ان الشركة الفلانية عملة برج او هتعمل برج في مكان الفلاني شفت صورة البرج الموجودة الصور دي صورة النموذج بتاع البرج رفت لديت ارض فضية لديت ما بينوش حاجة انت شفت النموذج بالظبط نفسهم قدامك عاملين له مجسم المهندسين بيسموا المجسم ده ايه؟ مكتش. ها؟ بالدا ولا بالنين؟ بالنين ماكيت ماكيت شفت الماكيت امامك واضح متعارفه الصوابع بالظبط ومواقف السيارات موجوده وجايبين عربيات صغيره كده وحاطينها ونخنا ما عرفتش جايبين كل حاجه حاطينها قدامك بحيث يكون التصور كامل عندك قلت لهم خلاص انا بشتري شقه رقم 65 اللي في الدور العاشر مثلا او الدور ال20 المطله على الشارع الرئيسي وانت عارف ان هي كم غرفه تمام تمام موصوفه وصف دقيق ودفعت ثمنها كامل مثلا 200000 جنيه الان بتشتري ايه من منهم اشتريت عين لا اشتريت منفعه لا اشتريت شيء موصوف في الذمّة طيب اي مبادلة في العالم منذ خلق الله عدم لكم الساعة لا تخرج عن هذا اما ان تكون مبادلة على عين او على منفعه او على شيء في الذمّة جزلة اشياءهم عين منفعه ذمّة اعمل جدول عباره عن 9 خانات اعمل الان جدول عباره عن 9 خانات احنا لو معانا طبوره كنا عملناه جدول الان عباره عن 9 خانات ها 9 خانات بس روحه بالشطرنج تعمل 9 يعني 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3 هيديك كم خانه 9 M6 اول كان عندك على اليمين فوق اقصى اليمين اكتب فيها مثلا منفع تحتها بالظبط اكتب عين تحتها الكلمه ذمه ذمه عادي مسائل التباديل والتوافيق الهندسيات طب انت هنا في, في داخل الثلاثه دول دول كام 9 على طريقه التباديل والتوافيق انت هنا في داخل كام 9 هتمسك العين مع العين ومع المنفعه ومع الذمه وبعدين هتمسك المنفعه مع العين ومع المنفعه ومع الذمه وبعدين هتمسك الذمه مع العين ومع المنفعه ومع الذمه هيطلع عندك عين بعين وعين بمنفعة وعين بذمة بعدين هيطلع عندك منفعة بعين ومنفعة بمنفعة ومنفعة بذمة ثم هيطلع عندك ذمة بعين وذمة بمنفعة وذمة بذمة ماشي تسع صور ابرب 3 ستلاتة استطلاع معك طب عارضين امثلة الان انت عادت الساعة بتاعتي دي وانا عادت من المظهر بتاعتي ويصلت بقى عن المظهر بالساعة الآن جل وطي عين بعين أنا اتأذرت منك الشجة وكانت الفلوس النقدية نقصة معاية فقلت لك خد أرداد برزق وصاد إيجار الشهر جهن منفعة بعين الآن أنت عندك عمارة لك تتباني البرج اللي قولنا عليه وأنا بس أولي السيارات انت جاءت الشركة عائلتي قلت لي انا عاوز في السيارة دي قلت له خلاص البرج اللي هتبنيه ان ليه الشجة كذا فيه يبقى خدت ايه الوقتي ذمة بعين العربية موجودة هو كما هو مشي واني خدت خدها ايه شيء موصف في الذمة التمثيل للتسع انواع ليس صعبا لكن اكتبوا المثالة تحت كل صور ديور جائزة بشرطها الا صورة واحده باطله بالاجماع هي في الديمه بالديمه اللي بيعبر عنها في كتب الفقه دين بدين شرطها ايه الان انت رحت في ساحه البرج عشان تاخد منه الشقه اللي انت ما اتبنتش عاوزه تنجوز قال لك لا انا الحرص له انا عارف انك بتبني ب... بتبني برج ثاني على الساحه أنا هشتري شجع في البرج اللي هتبنيه بصاد الشجع اللي انت هتسرها مني في البرج اللي هبنيه يبقى اشتري شيء مصف في ذمتي شيء مصف في الذمة وهذا باطل بالإجماع اسمه بيع الكالق بالكالق أو بيع الدين بالدين فيه موجود منه في الأيام دي آه موجود منه في الأيام دي إزاي إنت بتروح لواحد بيبيع بالتقصير قلت له أنا عاود تلاجة كرياجة 12 جدم خضرة ما هيش عنده في المحل لكن انتوا اتفقتوا عليها وموصفه في دمته تلاجة كرياجة 12 جدم خضرة معروفة ما هيش حضرة يباشيها موصف في دمته دين دين دين دين دين دين قلت له أنا أخدها بالتقصيد قال لك خلاص الدني مجدم بدته 100 جنيه مجدد بدته من ثمن الثلاجة كان 100 جنيه الآن الثلاجة في جمتك ولا حضرة؟ يعني دين ثمن الثلاجة ابدا تهوله ولا في جمتك؟ دين بدين بيع باطل بالإجمع قوم احلام اه تاني انا دايما رحت للبياع ثلاجات اللي بياع في التوفيق هو قاعد في المكتب بتاعه قلت له انا عاوز ثلاجه فيريج 12 قدم فضره قالت ما هيش عندي في المحل ولا في المخازن لكن انزل السوق بكره اجيبها قال كام ب 2500 الدين مقدم 100 انت اشتريت التقسيط مش كاش اديته مقدم 100 انت دفعت من ثمن الثلاجه 100 الثلاجه الان حاضره ولا مش حاضره في ذمته الثمن بتاع الثلاجه دفعته كامل ولا في ذمتك اصبحت المبادله ذمه بذمه دين بدين بقى باطل بالاجماع واضح ولا مش واضح طيب عوث صحح البيع ماذا تصنع؟ لا يجب في جميع المبادلات يكون حاجة حضرة إما الثمن كامل أو الثلعة كاملة لكن الاثنين غايدين باطل كيف أنت عوث صححة بقى التلاجئ؟ يقول لك هكذا غدا نقول له لا لما تجيبهم لأنك لو خذت من الآن جزء الثمن البيع بيكون باطل لأنه بعدين بجين فتاوكي جد الثلعة عوثون الثلعة حضرة بعد كده مفيش اشكال حتى لو خدت السلعه كلها وما دفعتش حاجه مفيش اشكال او العكس تديله الثمن كامل وهو يديرها بعدين لازم يكون حاجه من الطرفين طرفين العقد حاضر واضح ولا طب لا لا يدوس بيقع التقسيط ان يكون السلعه غائبه كده ما اشتراهاش كاش ما هيش عين اصلا هي لو عين حل المشكله ده هي شيء من صفه الذمه ما هيش تكون عين يا ريت يكون يقول الثلاجه عندي في البيت يا ريت تكون عنده في المخزن حتى بالك ما هي لا تكون عينا الا اذا كانت حاضره في مجلس العقد حتى لو حكمك اماه يروح السوق يشتري اي ثلاجه بالمواصفات دي ما صلحتش عين واضح لا بقى ما نعمله هي دي ان شيء اخر بس خلينا نفهم الصور الاول اللي امامنا ان بيع الدين الاثنين باقل بالاجماع ومثلنا له لكن لو دفع الثمن كامل اللي هم بيسموه الكاش دفع ثمن كامل ولسه ما جتش هذا بيع كلام بيع كلام والاخر ثمن ان السلعه تتاخر والثمن بيقدم كاملا فيت ان شاء الله تعالى تفضل طيب هو لسه ما دخلوش في البيع اصلا لسه ما اشتراش ولا باع طالما ما دفعش حاجه يبقى ما اشتراش نعم طيب ماشي الان فهمت التصور خلوا لنا كده بعدين احنا ان شاء الله هناخد البيوع على مهلنا خالص وهنحكم كل حاجه فيها ان شاء الله تعالى انا مش مستعجل بس خلوا في الحاشيه عندك الامثله عشان نخلص المقدمات دي طيب واحد يقول طيب انا جاء لي عين بعين مرسين في التبادل والتوفيق صح؟ يعني يقول ايه؟ انا جات لي عين بذمة وبعدين جات لي ذمة بعين يعني جات لي عين بمنفعة وبعدين منفعة بعين يقول ايه الفرد؟ صح؟ يقول ايه الفرد؟ اه شوف القاعده ان اللي وقع عليه الفعل بيكون متمن واللي دخلت عليه الباء بيكون ثمن مثلا اشتريت ساعه ب 20 جنيه الباء دخلت على ال 20 جنيه ال 20 جنيه اسمها ايه ثمن اشتريت ساعه الفعل وقع على الساعه اصبحت الساعه اسمها ايه متمن التبادل او التوفيق دي تستفيدي منها ان المنفعه تصلح ان تكون ثمنا وتصلح ان تكون مثمنا والعين تصلح ان تكون ثمنا وتصلح ان تكون مثمنا والذمه تصلح ان تكون ثمنا وتصلح ان تكون مثمنا ففائده تبادل التوفيق ان حصلت ظن ان العين لا تصلح ان تكون ثمنا لا تصلح ثمنا او المنفعه لا تصلح ثمنا تصلح ثمنا ولذلك جاءت هذه التقاسيم لتبين الواقع طيب تم مقدمه الاداء المقدمه الاولى اتكلم المكاتب المقدمه الثانيه صور البيع افتح الصور اللي بعدها اما معك وخلي بالك من كلمه عين وكلمه منفعه وكلمه ديل لان انا هنستخدمها كتير جدا اثناء الشرح المقدمه الثالثه وهي قاعده مهمه جدا في هذا الباب ان الاصل في البيوع الحل فَمَنْ حَرَّمَ بَاعًا فَعَلَيْهِ الْدَلِيلِ انت اختلفت مع زميلك على حكم بيع معين من المطالب بالدليل اللي بيقول حلالة ولا بيقول حرام اللي بيقول حرام الاخر في البيوع الحل فَمَنْ حَرَّمَ بَاعَثْ عَلَيْهِ الْدَلِيلِ الدلة كانت دي القائدة تخيرا منها قول الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَاعَاتِ وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم قال العلماء قوله تعالى تجاره عن تراض منكم شامل لانواع التجارات وانواع التجارات اربعه قوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم شامل انواع التجارات ما هي التجارات كم اربعه النوع الاول تجاره الاداره قال الله تعالى تجاره حاضره تديرونها بينكم يعني ايه تجاره الاداره اللي بنسميها الان كاش اتكلمنا وكلمنا بيسموها ايش خالد تجاره سلمنا وكلمنا بيسموها ايه كاش ولا بيسموها كاشه اه اجد اه بنجدوا ولا كاش بيسموها نجده وبيسموها كاش المهم تديله بضاعه ويديلك الثمن على طول في نفس المجلس فالسلعه تدار من يد الى يد والثمن من يد الى يد تجاره الاداره كما عبر الله تعالى تجاره حاضره تديرها بينها لانها مش دار ما يحتاجش يتكتب تجارة حاضرة جماع بينكم هذه صلعة برا ايه؟ موضوع الكتاب الا ان تكونت تجارة حاضرة تديرونها لانكم فليس عليكم جروحنا الا تكتبوه انا خلاص وهو يخصن ان يفيد في البدلات المعطاعم في اي مكان تدخل اغلب التجارة الهي في, في واقعنا يعني ان هي تجارة ايه؟ الادارة النوع التالي من التجارة تجارة التربص وهي ان يشتري السلع تجاره التربص تربص يعني انتظار يحتفظ سلعه في وقت وفرتها ويتربص بها يعني ينتظر موسم ارتفاع السعر زي ما بيشتري المزارع في موسم الرز رز ويخزن عنده 100 طن ولا 200 طن وبعدين يبيعهم في وقت حاجه الناس اليه هذه تسمى تجاره ايه التربص لانه ينتظر سلعه وقت ارتفاع سعرها تجاره ثالثه تجاره الديون تجارته الديون جمع دين تجاره الديون بانواعها ويدخل في طاره تجاره الديون بيوع الاجال وبيوع التقسيط وهي التي يؤجل فيها ثمن وتعجل فيها السلعه تدي له السلعه وبعدين يسدد الثمن بعدين فن بيوع الآجال او بيوع التقسيط وهي التي يقدموا فيها ها السلعه ويؤجلوا فيها الثمن النوع الثاني من تجاره الديون عكس النوع الاول وهي التي يقدموا فيها ثمن وتؤجلوا فيها السلعه وهو بيع السلم بيع السلم بيقدم الثمن كامل وتؤجل السلعه بعدين اكثر بتوع الاحراج والتقسيط شغالين كده وهذا من رحمة الله العبادة قال شرع لنا مثل هذا النوع من التجارات تلاقيه بيشتري مثلا السيارات قبل ان تصنع بيشتري مثلا التفاح الامريكاني مثلا قبل اوامه بسنة وينتظر معاي انه يجيله في شهر كذا عشرة طن تفاح في مواصفات كذا وبيكون دفع الثمن كامل التجاره تلم لها شروخ بتاعت ان شاء الله وهي من تجارات الديون نوع ثالث من التجارات ها الاداره والتربص والديون النوع الرابع من التجارات تجاره الادارات الايجارات بانواعه وهي التجاره في منافع الاعيان استا بالك احتجت منفعة السيارة ليركب نسب الأجرة في الشغل تضيير من أمارات ويأتجرها وغير ذلك من أنواع المنافع التي يستجر فيها إذن الأصل في البوع الحل والدليل على ذلك وأحل الله البيع وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ورأيت أنه يدخل في التجارات في قوله أن تكون تجارة جميع أنواع التجارات القاعده الرابعه اذا كان الاصل في البيوع الحله فهل يستثنى من هذا الاصل شيء هل هناك انواع محرمه من البيوع ولا ما فيش في في انواع محرمه من البيوع خارج عن هذا الاصل طيب هذه الانواع المحرمه من البيوع هل لها قواعد تضبطها ولا ليس لها قواعد تضبطها لها قواعد تضبطها البيوع الثالثه ترجع في الاصل الى ثلاثه اصول البيوع الثلاثه كلها ترجع في الاصل الى كم الى ثلاث اصول الاصل الاول الربا فجميع البيوع الربويه محرمه وسيت ان شاء الله تعالى باب الربا كامل نتعرف عليه إذا من الأصل الأول من أصول فساد البيوع البيع الأصل الثاني الغراب الغراب غين راء راء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بايع الغراب وشات إلى ممزيدة كثيرة جدا وابن العرب رحمه الله تعالى في كتاب الحكام القرآن لما تكلم عن بيوع الغراب عد منها حوالي 56 نوع على فترة وخمسين نوع فالغرب أصل عظيم من وصول البيوع المحرمة لطف ثالث تحريم عين المبيع يعني أن ينص الشرع على أن هذه العين محرمة ونأخذ أمثلة من أمثلة الرباء ما هو حق الآن في البنوك من وضع أموال إدعاء بما يسمى فائدة أو اقتراض من البنك بفائدة وما يسمى في السوق الآن بالتكيش انت عاوز تشتري توك توك توك ومعاكش فلوس في بالك هتروح تشتري من الراجل مش هيجسط لك فانت بتروح من طرف ثالث تقول له في توك توك 20 ألف والراجل مش راضي يجسط تعالوا 20 ألف وجسط لك ادي فبيجي معاك بدل ما تدخل منه العشرين تدعه خمسة وعشرين بدونه ده صاحب التوك توك ده صاحب التوك توك هو ده صاحب التوك توك 20 وانت بتبيعها كام له 50 قربها بعيني بس بدل ما يحطها لك ايدك حطها صاحب الآن في فمه ده يسمى بالتكييش الان السوق غريب طيب من امثلة الغرب الغرب يدخل فيه اشياء كثيره جدا من امثلة الغرب ما يقع فيه كثير من كجار السواكه لما يروحه والذي سقول للسواكه السواكه الجنائر والمجارع ويشتري الثمرة قبل جذوب صلاحه او يشتريها قبل ان تخلق اصلا فيشتري مين المسك الثمرة لمدة ثلاث سنين يقول لك دي اه اه المنجم دي بتاعتك اه خلاص اني بشتري منك ثمره لمده 3 سنين ب 50000 اتفضل 50000 اهو ويشتري منك ثمره لمده 3 سنين ويدفعها ثمن السنه الاولى لسه ما طلعتش والثانيه لسه ما طلعتش والثالثه لسه ما طلعتش اشترى معدوما اشترى معدوما وهذا من بيع الغرر ومن بيع الغرر الطريقه الموجوده في بقالات عندكم عندنا البحث ابنك الصغير او اخوك روح يديله الراجل مثلا ربع جنيه ويشتري حاجه مغلقه ما يعرفش فيها ايه يسموها ادبس البخت برده البخت اه هذه بيع غرض ما يعرفش فيها ايه ساعات يجي فكر والله بشيل من ساعتها تلاقيها حاجه ب 5 جنيه او ب 10 جنيه صح هذا بيع نوع الغرض هذا برضو ما يدون طلعوا بدعه جديده من بدعه البيوع يضغط الولد كده على جهاز معين يفضل وبعدين يسقط على رقم معين الجهاز يفضل يعمل موسيقى كده معانا وبعدين يقول 50 فيديله القطعه رقم 50 برضه مغلقه ما يعرفش فيها ايه واحيانا تكون القطعه اتلاع يقول خلاص 50 مش فيها حاجه راحت عليك هذا بنبيع ان غرض في المواد مائده بتدور كده وبعدين عليها لعب وعليها اشياء وبعدين همسك بندقيه ويشتري الطلقه مثلا بجنيه اللعبه اللي بتدور على المائده كان تكون بنقطه ايه قد تكون ببريده قد تكون ب 5 جنيه والبتاع ده دور بالغدر بسمى بايع الحصاره هو موجود الان في الموالد شفتوا اه عزم بيقعد غره طيب من اه... عملت لك تحليل عن البياع فحيم الخمر والخنزير الميت والاصنام مستساكن ان شاء الله تعالى طيب هذه مقدمات قبل قراءه الكتاب يمكن ان نقرا الكتاب ان شاء الله نحو نفتح ثم ننتهي ان شاء الله تعالى نقرا الكتاب المقرر هذه المقدمات تحضرها معك دائما لمساعدتك في الفهم ان شاء الله تعالى تفضل اقرا ان العده والعند الىهما حاول كل من يتشاحن ضل ضل ضلكم حان احمر الله بي صدر ان باب هذه الايه للدلاله على ان الاصل البيوع الحله وانه لا يحل بيع الا بدليل فضلوا وعوا الله في الارض البيع هو بعينه موجه نحوين في نحو مباشر فترش الشففه انا طبعا الشرح الدايمي بيقول ان بيعه معروف لذاته انا عم يقول اذا هناك والبيع معوضه المال بما قد التملك تعرف البيع كثيره البيع معروف ما تتعبش نفسك انت عارف فهم الايه من الاول انه معروف موجود انت تمارسه وانا مالكه وضع الاشياء المعروفه المشهوره بتعريف منطقي منطقي على طريقه المناطقه احيانا يتعب البيع يقول ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح ما لم نفعت فيه لا يجوز بيعه قال كل مملوك فيه نفع مباح خرج بذلك ما لم نفعت فيه فما لم نفعت فيه لا يجوز بيعه خلي بالك كلمه ما لم نفعت فيه التمثيل لها بيكون غالبا عرتي يتعلق بذمن الفقيه اللي مثلا فمثلا يقولون قديما تباعي الحشرات باطل الان ولا منفع تفيح الان قد يوجد في بعض الحشرات المنصوصة عليها منفع كما في الطب الان يحتاج ان يفتري صرصا عشان يشرحه عشان ياخد عليه درجة بحصل لو بحصل شيء قد يحتاج بحصل لو لا ونحصل ليحصل بحصل قاض يحتاج يشتري ثقر علشان يعملها تجربه حاصل مش حاصل حاصل حاصل تمام يا استاذ ايه حاجه كتير لا لا بيشتروا سلام في كليه الطب انا اعرف احد اخواني البحث بتاعه على سلام فاشاريته خاطر طيب فلما تلاقي في بقى الفيران باطل على زمن هون ديه خلي بالك من هذه الاشياء المهمه جدا فلما تقول واحد قال طرح تشتري طرح حرام عليك لا يجوز نصب الفقهاء المذاهب في في زماني لما نقع على ذلك ما كانش له منفعه فمنفعات بيعملوا له مثلا تجدوا على بعض الاشياء المهمه التي يحتاجها البشر فانواع من الادويه وغيره ذاك طيب خرج ما له منفعه في دي وخرج ما فيه نفع محرم كالات الله طيب وخرج ما فيه نفع مباح للضروره فما كان النفع فيه مباح للضروره يحرم بيعه كالميتة ابيحت للمضطر ينتفع بها للضروره فهل يبيعها لا لان المنفعه فيها مباحه الايه مقيده بالضروره وهرج ما يباح نفعه لحاجة فما أبيح نفعه لحاجة فلا يجد بيه ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع أكرمكم الله فأبيح الانتفاع به لحاجة إذن ما الذي يباح بيهه ما كان منفعته مباحة مطلقا يعني بلا قيد كحاجة أو ضرورة تيد وصفه وينظران المحذين يكون ما بين الضم لائينه وممنوعا من فيه فاعله ويه يقول لي بيقول لي في يوم 19 في 200 وقال عن المتحدثين اليوم لا حول على نفسك انتبه يقول لك المذيا الابود يكون مملوك للنائه اهتمامك انتي تستعديتي على الترابيزه قومي امشي انت خدتيها واحد فاهم معاك انت واخدها عشان تجيبها لي واحد فاهم معاك كان بروح حاجه جميله قلت له تشتري حط لها فيها ثمن كويس جدا فبعتيها وبعدين دخلت قلت لك قلت لك ايه دي قلت لك ثمن الساعة بتاعتك انا بعتها لجيت باع كويس فا بعتها الان هذا البيع جائز او الان اتا جائز ها طيب هذا البيع بيسموه باع ايه الفضولي تصرف الفضولي يعني ما هوش وكيل عني ولا وصي ولا ناظر ولا ولي لان اللي بينوب عنه في التصرف في ماله واحد من الاربعه دول الذي يقوم مقام المالك في ماله اربعه انواع الاربعه اشخاص اللي بيقوم مقام المالك في ماله كم نوع اربعه الوكيل بتأذن له وانت بتتصرف في مالك بتوكله ان يتصرف في مالك حال حياتك النوع الثاني الوصي بتأذن له يتصرف في مالك بعد موتك النوع الثالث الناظر ناظر الوقت انما توقف مثلا مال وتعيي الناظر عليه يتصرف فيه ويقوم مقامك أن رابع الولي والولي إما أن تكون ولايتهم من قبل الشرع ولاية عامة وقد تكون ولاية خاصة ولاية خاصة مثلا كولي الولي على اليتيم ولاية عامة كولاية القبار والفكام ونحوهم على على اموال يمثلا مثل اليتامى الذين ليس لهم ولي او الاموال التي لا يعرف لها مالك او المجهوله التي لا يعرف لها مال بحضور ان الدوله بتتصرف فيها تصرف شرعي حسب المصلحه بتعين قاضي ولي عليها انت لما جيت بتاع تعتي نفسك توكيلا وانا وليا ولا وصيا ولا ناظرا تصرفت هذا التصرف اسمه فضوله في السفه هل هذا التفرق جائز ولا ليس بجائز؟ طيب، اتفق الكفهاء على فحة ضيع الفضول إذا كان صاحب المال حاضراً وأجانب يعني مش اتفق الساعة بل من يشتري ذي الآن في المجل ونسى شيء فوساتي المالك ودا التفصيل وصدق فقد اتفق العقار على عقد بيع فضولي اذا كان المالك حاضر واداه فايف واتفقوا على عدم صحه بيع الفضولي اذا كان المالك غائبا امن لاداهه منظر مكانه الله يبارك في طفل صغير ولد من قبل في طياره امر 10 شهور مثلا جو واحد فضولي لا هو ولي ولا مالك و... ولا ولي ولا ناظر ولا وصي وخذت السياره بعها ما يك السياره اللي هو الطفل يصح انه يجيز هذا البيع او لا يجيزه يصح الموافق او او او يفض لا يصح اذا دون اتفاقين فمحل الخلافين اذا في البيع القضولي محل الخلاف اذا كان المالك اهلا للتصرف يعني يملك فان يجيز ويملك الا يجيز وكان غائبا او كان حاضرا وسكت ما ادى هنا اختلف العلماء لو كان حاضر متكث الاول قلنا حاضر واجا ده خلاص انا ماشي لكن لو كان غائبا زي ما كان الاول ما جاء ده جا جا جا بتاع بتاع عشان يوزاني فبعد هو جاي ادي ثم باع فضوله وفي خلاف نهائي نسمع هذا الخلاف من كتاب فضيل حديث في كتاب ابداء الله تعالى <تصفيق> وهو من الحديث وهو الحديث يعني انما ظهره ووزنه فيما دعوه مهنيين شرعه الرحمن ويشتري ويبيع ويدخل في عيشه ثم يضيه ويشتريه ويتلمه ما يسلمه باذن على راعيه كبيره من القوم يعرفون ويحمدوا عارفين على ما يقضي وعلى قديم اشهر اشهر عقيد وهو وعلمنا عن الإمام أحمد وعلمنا عن الإمام أحمد وعلمنا عن الإجازة المال إنه هو روض من الجعب الزيادين سنة بي صلى الله عليه وسلم أن العلماء لهم اتجاهين تبعي الخضولي بعضهم يمنعه ويطلق وبعضهم يصححه موقوفا على إجازة مالك المال على إجازة صاحب المال فمثلا انه هو جاب لي فلوس في البيت وقال لي ثمن الساعه انا رفضت اذا بيعه مردود قبل اذا بيعه صحيح فيصححونه موقوفا على اجازه البائع اجازه المالك كان حقا انه ينض البيع بحق انه يرضى والظاهر إن هذا هو القول وان تحرف الفضولي صحيح موقوف على اجازه المالك لحديث عروه من جانب البائعي ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ليشتري شاتين بدينار فاشترى شاتين بدينار وهو راجع باع شاة من الشاتين بدينار فرد الى نفسه دينارا وشاتين النبي صلى الله عليه وسلم اقره على شراء الشاتين بالدينار دخلت الشاة المشتركه بين كل من فلف الشاتين أقره على تصرفه في ملكه صلى الله عليه وسلم لما باع الشاه التي باعها وأقره على قبض الثمن جيد؟ فلما أقره صلى الله عليه وسلم أدل على صحة تصرف الخضول إذا أجاد المالك مصرفه لكن لو رد البيعات تقصد المالك يعني فخلاص لو فرضنا ان المشتري لم يرد المتصرف اللي هو الفضولي بيضمن هذا البيع مما مثله او قيمته هذا المبايع تفضل اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شرط يدي جاهه وشرط يدي يديه المرضعه عن دينين وليد وولدته ليديه والله يرضى علينا والشاكي واقام فقام الله رضاه والله وامه ويانط عقدا قد تغير حاله و و لانه عقد له مجيب ولانه عقد له مجيب العباره دي مشكله على بعض الطلبه الهاء ضمير عائد على العقد ولانه عقد له مجيب يعني لهذا العقد مجيب من هو المجيب الشخص صاحب التصرف اللي احنا قلنا عليه صاحب الساعه مثلا فالمجيز هو الشخص صاحب المصلحه والشان في التصرف وله الحق في انضاء البيع او عدم انضاءه قال فتصرف الفضولي تصرف في بيع مال لا يملكه هذا العقد اللي جرى على هيئه العقد المشتر حاضر المالك مجيز يعني احنا قلنا الشخص يصلح للتصرف اهل للتصرف فهذا العقد الذي تم له شخص يقبل التفرق او يرده هذا معنى المجيز واضح كلامي ولانه عقد له مجيز ان العقد له مجيز هذا وقوع هذه واحده من القواعد المنهجيه التي نراها في المذهب المالكي ايضا ذكر في المذهب الحنبلي وجهين وصحح الاول تفضل صحيح الاول رحمه الله مرحوم على انه جاء يعني يقصد ان عروه رضي الله عنه كان موكلا من الرفقاء في البيع والشراء لكن لا الحديث الرفقاء قال له اذهب واشتر لنا من هذا الجلد شاتا فليس هناك دليل على انه وكله وكاله مطلقه في البيع والشراء انما وكله وكاله مقيده بالشراء فقط عرو اشترى فقط لا اشترى و باع اشترى و باع فتصرفه في البيع تصرف فضولي وكيه. هو وكيه في الشراء وكيل وكيل بالشراء فضولي في البيع طب خلافه ولا لا فلم تكن وكالته وكاله مطلقه لا دليل عليه فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف... وياتي بغير مانع اتفاق لا من جانب اتفاق هم هم مخالفون في الفضول اذا اجاز المالك تصرفهم فالفضولي بيسلم ويستلم وبيضبط وبيظبط عند ما صححها تصرفها موقفا على اجازه الملك فمن قبل الاتفاق يعني اقصد هم مكلفون بذلك فصل وامنهم ان ناخذ من الضرورات والحاجات ولا نضطر ان يكون ذلك كفايه نعم ضبط صواب هذه الكلمه اكتب في الحاشيه علل صواب مجيز يعني عقد الوصيه لا يعتبر ان يكون له مجيز واقص حصوله ازاي انت الان عندك ماشي لك قريبه اخت او ابنه حامل فاوصيت بجزء مالك لهذا الحمل الحمل يقبل ان يوجب او يرفض لا يقبل عقد الوصيه صحيح ولا غير صحيح صحيح انه لا يشترط العقد الوفيه ان يكون له مجيز حاله وقواعد واضح؟ ليه معنى كلام من المؤن؟ ويجب فهم الطرف هذا بينه الطرفان نعم يعني يقصد من الوصيه جدفها الغرض ما لا يجوز البيع احنا شفنا ان انت ما ينفعش تشتري ثمر بستان قبل حصوله هو معدوم لكن فرضنا ان شخص أوصى بثمر بستانه عشر سنين للفقراء أو لأشخاص معينين تصح هذه الوصية ولا تصح؟ تصح مع أنه معدوم لأن الوصية عقد إرفاق وعقد الإرفاق مبناه على الإحسان أما البيع عقد معاوضة قائم على المشاحة والمماكثة ولذلك لا يصحه إلا بشروط أما الوصية لما كانت عقد إرفاق قائمة للإحكام فجاد فيها ما لا يجوز في البيع فالغرر في الوصية لا يفسدها لأنها إحكام ولا حصل الثمر ولا ما حصل حصل كثير ولا شوية حصل مريض ولا سليم هذا يضر ويضر هذا إحكام وما عن المفسدين أن يسليم فضر وقرر في <تصفيق> المبارك اشترار من المالكين أن يكون محرار لأدات الله سليم والله ربنا بيتنا القرار اذا كان ما له ضيهم وان كان معذبنا ما راض ومقبول من الله الرسول صلى الله عليه وسلم منع عنكم وخالكم من كل جنيه تطبق عليه طيب مساله بيع الكلم بنتكلم عن بعض الاحكام المتعلقه بالكلم اولا اتفق الفقهاء على انه لا يجوز اقتناء الكلب لا يجوز اقتناء الكلب الا لحاجه مباحه والذي ورد الابن بن شرع ان يكون الكلب كلب صيد او كلب ماشيه او كلب زرع النقطه الثانيه الشافعية والحنابلة على عدم جواد بيع الكلب مطلقا يعني مطلقا يعني سواء كان للصير أو لغيره سواء كان مباحا اقتنائه أو ليس بمباح المولد قال ولا هرم على مكلفه يعني انت عندك كلب صير وحد يجي قتله المولد يقول انك تبعش قلبه ده حكمه عليك ولا لان اول قيمته له شرعا اصلا لكن خلي بالك هذا التخرب هل هو هل هو مقبول شرعا مقبول ان يجي يقتل كلبه اللي هو كلب صيد فانا لست مقبول انتبه اولا العلماء مختلفون عليه حرم ولا معلوش فيوتي في كل ما ذكره ائمه الاقتناع قد تصل عليه حرم ولا استثنى الرماني الحنابلة والشافعي حماه الله على نهوله فرم عليه وخلفهم بقيه اهل العلم على تفاصيل موجوده عندهم لكن انتم تصرفوا هذا التصرف حتى عند الحمادله لا يدور اسمع انقل بعض الاشياء المهمه جدا حاول تسمعها ذهب جمهور الفقهاء الى انه يجده دفع الضرر عن الكلب غير العقور ويجب المحيمن حياته في حديث بينما رجل يمشي رجل يمشي الحديث المشهور في الرجل الذي سقط عندما قال النووي رحمه الله في روضه الطالبين كما يجب بذل المال او الماء لابقاء الانسان معصوم يجب بذله لابقاء البهيمه المحترمه وين كان مثل ان يغير قال رحمه الله ولو كان رجل كلب غي وعقله جائع وشاه لزم ذبح الشاة ليطعم الكلب وقال الجمهور يجب التيمم على من معه ما وخاف باستعماله عطش محترم معه ومنه كيب الصيد فيجب سفنه ولو تعاهد ذلك الى التيمم طيب الحنابلة يقولون لهم على مفسرين قال المغني قال ابن قدامه في المغني قال رحمه الله اما قتل المعلم فحرام وفاعله مسيء ظالم وكذلك كل كل مباح انتاكه اذا قتله حرام وفاعله مسيح ظالم راضح الآن يبقى لما تقرأ أن لا هرم على مسيح هل يوجد شي فرصة يبقى في واحد جنبنا عنده كلب صيد أرى أقتله لا هذا حرام وجرنا هذا إلى مسألة قتل الكلام هل يجود قتل الكلام أصلا ولا لا يجود أجمع العلماء أجمع العلماء على مشروعيتي قطع الكلب الكلب كلب الكلب اللي هو عنده ده الكلب الكلب اللي هو بيسموه مسعور والكلب العقور العقور الذي يؤذي الناس فيها قسم او في اموالهم موجود الان بعض الكلاب لدينا مثلا وقت شتل الرز تلاقي الكلب بالذات في الحر بعض الكلاب تعلمون ان الكلب لا يعرف ما فيش مثام في جلده تخرج العرب فبيتعمل حر جدا عشان كتبا يمن يسانه انطلعه وره عشان يعمل تبريغ لجسمه فلما اتعادنا حر قتلا هي عاوجي وفا اي مية لجي ينزل فيروح ارض الروض يتمره في ارض الروض المية لان في المية كتير عشان يبرد جسمه فيبهدل الزرع الروض لما يكون لسه مشتول ويجع في المية المية بتاكله فيفسده في كلام كده مفسدة فالعكور هو الذي يؤذي الناس اما بالعض او في اموالهم ودوافعهم هذا الذنب العقوري يقتل واختلف العلماء في قتل ما لا ضرر فيه من الكلال قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نها نهيا عاما عن الثلاق في ان اقتلاء الى وامر بقتل جميع الكلاب ثم رخص في اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الضبع ثم نهى عن قتل جميع الكلاب الا الكلب الاسود الدهيم يعني الذي خلق الذي هو خلق متفاوت والكلب العقور فالخلاصه يقتلوا الكلب العقور إجماعا والكلب الكلب إجماعا ويقتلوا الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه اللون آخر غير السواد على الصحيح من أقوال أهل العلم ودلت الأحاديث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعمر بقتل الأسود البهيم بعدما نهى عن قبل الكلاب يبتل أدواع دون يقتلوا ولا يجود اقتناء نوع من الكلاب إلا كلب زرع او كلب ماشيه او كلب صيد ها وندعو على ذي لانه راعيه وله يومه الذي يكون يومه ذي بين يديه ذي او ذهب او غنم عربي الى تلقى خطيه فتقدم معنا مين اللي بينوب عن المالك في ماله قلنا ان هم اربعه انواع فضل ولا يجوز ما لا يقع فيه من الشراب التمثيل بالحشرات يعني اجل منفعته فيها اما ان يوجد نوع من الحشرات منفعه كنحتاجوها في الدواء او غيره فيجوز التمثيل كما قلت لك تمثيل حسب الواقع في زمن الفقيه فضل لا يجوز اي ما ذهبوا ظنهم اشراق المذهب ولا يجوز بيع هذا من خمار خمار ايضا قوله تعالى ان الله ما شاء الله على ما شاء فعل ايه انتجاري ان الله وقول الله هو الله المرسل محفوظ ان الله ما شاء الله على اركان الدين اي حدود الدين والشرع طيب نفط على بيع الخمر والميتة ونختم به الخمر يدخل فيها كل ما خمر العقل كل ما خمر العقل فلا تقتصر على نوع معين من المشروبات بل اي مشروب او مشنين او ماكول يعصى العقل هو داخل فيه المنع يوجد بعض من المشروبات المعاصره يختلف فيها الناس فاذا وجدت اي مشروب في اي نسبه كحول فكان مقيد على الزجاجة أو غير مقيدة فهو محرم ومن آخر ما أصدرته دار الإفتاء المصرية في شهر ١١ ١٠٦ ١٠٦ الماضي هذا في شهر ١١١ يعني قبل أقل من سنة أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم شراب البوزة لأنه يحتوي على خمس كحور والطلبة الثانوية يعرفون ويفرسون ان في المواد الكربوهيدراتيه لما تضيف لها اي نوع من انواع الكحايل اي نوع من انواع الكحايل وجهلها بيئه بتديك على طول حل تفيد مباشره وانت تفرطه في الثمره وهذا بالضبط اللي بيحصل في البوضة مواد كربوضاتية يضاف لها سمايس في جو دافي فيكينا تنتج حلق تلك لان هذا واقع يعني ليس قضية قضية في مرة تصيب ومرة تخيب لا هذا هو واقع وهذا هو ما خفي على بعض الناس اللي كانت تكلموا بمثالة البوضة فالحواني؟ في حد يستنوا هنا ولا لا؟ او في حد يلقوا مثل هذا ولا لا؟ طيب ماشي طبعا هذا معروف بالنسبه للاخوه اللي بدون خبره بهذا معروف جدا هذا ليس فيه ادنى اشكال ومعروف ان الماده الدقيق ماده ايه الدقيق هي كلمه هضرتيه ما هو ما هو من ايه ده كده ده ايه ماده كربوهيدراتيه اذا الخميره بيحطها سواء خميره بيجيبها او بيجيب بوزه سابقه قبل كده بيحطها ودي اللي بحثه بالضبط وهو تاجر البوزه مش واخد باله مش عارف يقول لي ما هو حلال في حلال هو صحيح حتى الخمر الذي من العنب والعنب حلال والميه حلال والتمر حلال والميه حلال لكن لما بيختلط بشكل معين في جو معين بتحصل تفاعلات في السماوات هذا الزمن التفاعلات اليميائية ينتج مواد أخرى هذا اللي بيحصل في البوضة بالضبط طبعا احكي لامي يا اخواني مواد كتابراتية للثقيق مع خماية تركات الخميرة خماية بيجيبها أو بيجيب بوضة سابقة زائد بيئة بيدفي فيطلع عنده كحول إيتيه وفتوى ضرب التاء فضرت في شهر 11 ألف نصف لا, لا خلي بالك احنا عندك المقال تعرضها للنار بيحصل ايه صفات القمر ما بتكونش موجوده اصلا في الخبز وحده وانت ما ده بيحصل في الخبز الحكم للمقال هو الخبز حتى امك وام عفى لو سابته شويه يحمر زياده ايه اللي بيحصل له بيبوظ بيبوظ فهي بتلحقه فتره معايا يدخله النار فيقضي على الكحول مفيش في كحول اصلا اطلاقا لا كثير ولا قليل اثناء اكله مستحيل هذا معروف وعشان كده امك بتلحق وامي بتلحق بسرعه قبل ما يوصل حد معايا ولو حصلها ظروف اتاخرت عنه وما تعرفش تاكله تلاقيه وعلى حته فرض حصل فيه مثل ده التخمر دخوله النار بيحصل له ايه اقرا على هذا اما في التبادل ده تفاعل اخر تاني تماما خالص هيك المحاضره بتاعت محاضرتي مادة غير المادة فميحصلش كانت بخل إثيالي يقينه طبعا نوع آخر تمام من المواد وجوه آخر غير الجو طيب هل يدخلوا في تحريم الخمر البنج الذي يخدوه في العمليات الجراحية فيغفل عقل تماما ويخلي ما هو شهر أصلا بعدين قلتها في جسم ما هو شهر حاتف هي خمر هي خمر وكان شيخ الشنطيف رحمه الله صاحب وضاء البيان يرى أنه لا يجد أصلا وضاء المخدف ولا استخدامه في العمليات الجراحية وقد أجروا له عملية جراحية في رأسه بدون أن يأخذ البنت كان صريق الطبي المخصص للملك سيسر رحمه الله يجري جراحة للشيخ الشنقيطي فلما جاء الأطباء حاولوا قالوا جال يديه قالوا البنت قال البنت في مذهبي حرام لا تعطون إياه أجروا له الجراحة في رأسه حتى أن بعض الأطباء اللي واكسين أغمي عليهم من هؤل ما يرون والشيخ ثابت فافف طيب لكن يجوز استعمالها ويحرم بيعها يجوز استعمالها للحاجة الشديدة والضرورة لكن بيعها حرام بيع البنة طيب ماذا تصنع أنت بترح تشتري من الأزخانة ماذا تصنع ماذا تفعل هو ينبغى أولا على أولياء الأمور توفيره بلا ثمث للناس حتى لا يقعون في شرائه وغيره هذا مش حاصل الآن عندما كانها انت للاطيام به من الصيدليه لا تنوي الشراء وانما تامه فيما تدفع ان هذه اجره للصيدلي مقابل جلبه ومقابل احتفاظه عنده في الثلاجه ومقابل حمله وحمايته لكن لا تنوي به ثمن ليه وهذا طبعا نصرنا نقول حيله شرعيه لتخفيف الاثار المترتبه على البيع ايه خلينا بس انا اخلص اللي بيشتري واللي بيبيعني وشكرا شو الحل بعدين طبعا اتكلمنا عن الخمر في في مباحث كثيره واقصر عند جماهيرنا عن علم ان سبب حرمه الخمر سبب سبب حرمه البيع اشياء منها المداه منها المداه هذا بحث فحصله كثيره ناتي عليه بعدين طيب الميت يدخل في حرمة الميتة حرمة ميتة الأدمي فلا يجوز بيع جلسة الأدمي حتى للتشريح ولا لغيره وبعض النخف كل الطيب يقعون في هذا فينبغي التنبه فميتة الأدمي محترمة لا يجوز أصلا امتهانها فضلا عن أن تباع فلا يجوز بيعها أصلا لأن الله حرم بيع الميتة وأشرف الميتات ميتة مين الأدمي فلا يجوز بيعه ومما يدخل في ذلك بيع المحنطات المحنطات اللي يصف عليها وصف الميته محمد فقر محنط لا يجوز انه ميته ولا لا ذئب محنط اي اي نوع من انواع الذوات الذي لا تحلها الذكاه الذبح لا يحلها في الميته ذبحت او تذبح مع جوزو بهو محمد انواع المحنطات اما المحنطات التي ذكى وذكاها قبل ان يحنطها مثلا واحد محنط ارنب وبيعه مثلا فان كان قد ذكاه قبل التحنيط فليس الميت يبيع مثلا طائر من الطر التي تؤكل لبيعه محنطا ان كان قد ذكاه ذبح وذبحا شرعيا قبل بيعه فهو جائز لكن في بحث آخر المحنطات إن وصلت إلى حد الإسراف فأهل العلم يمنعون منها لسببي للإسراف ولأنها تجر إلى تعليق صور ذواتي عن أرواح وإلى التجمل بالأصنام والتمثيل ونحو ذلك طيب متى في الليلة بهذا القدس ومن أراد أن ينصرفه في حل ومن أراد أن يسأل فلا بأسلم باب الأسلم مفتوح صبت ايه جلد الميت جلد الميت اندوبل على فصح من اقوال اهل العلم جاز تملكه وضيعه وشرى ده مو خطه جيمه هو بيع سلم مو خطه جيمه هو باع سلم بشرطه باع مو خطه الجمه هو بيع السلم بشرطه ان يقدم الثمن كاينه لا لا مش نشافه انت لما في الثمر قبل يضعه صلاحك ثمر بثان معين قد يخرج وقد لا يخرج قد يخرج سليم ولا قد يخرج معين لكن انا لما اشتري منك تفاح موصوف في الذنة موصوف بحجمه ضد كده مقداره ضد كده انا لما اشتري منك ثمر بثان مقداره معلوم؟ مجهول لكن في الموصوف للذنة المقداره معلوم مناه ثلاثة فليوس للتيكايل المعلوم؟ أؤدي المعلوم إلى المعلوم فمرتان مجهول المقدار مجهول الوزن ما اعرفش هيطلع على أي وزن فأنا اللي أنا بشتري منك تفاح كلام مش مننك تفاح موصوف باللي ما تجبه لي من أي مكان ولذلك أنا عينت المكان بطا اللي قلت من هذا المحتار طب بنعرف ما اقرا ما اسمر ايش فرق ثمر هذا الفستان مجهول القدره ولا معلوم مجهول مجهول هو اصول المعلوم مجهول خرطة غرط لكن في بعض السلم بيشتري منك معلوم المقدار معلوم الغفر طابع؟ نعم ماذا بس لرشاك حقشوه تولبو هل معرفت الثلات وهي مش عارضة إنت اتفق على صفة الثلات وتقول له هتهاب ما تخلوش يوقعك على حاج ما تدلوش اي مقدم ولما يجموها للت ما يجموكش منك تشيلها ثمن كامل هو بيع ملايان بيع ملايان بك ذات المعينات ازاي قال لي المشيء قلتان بيتك شفت العربية بتاعتك على بيتك انا عارف ان هناك تجري العربيات ما شوفت اسم باللوية سواء محدثنا عاوضة عربية جل لي نوعي قلتون عاوضة عربية شريفة جل لي خلاص باعتدام بكام تجري لا يضرط لك غال ما لكش باعه انا باعتنق الان يملكها ولا يملكها لا يملكها اذا بيع ما لا يملك يعني في الاشياء المعينة خلي بالكم لانه هي اشكالية بترجع على كثير من الطلاق فالصفضن معه في بيع السلم فالنهل عن بيع ما لا يملك كما قالوا علماء محمول على الاشياء المعينة مخف الضمه اه مخف الضمه ولم تكن معينه ما تكونش عربيه فلان ولا ثلاجه فلان جت في الاشكال ويلزم بعد ذلك القبول لان دي اهم لا لا يلزم تقصد مجردات كشف اه خلاص البيع تم البيع تم عقد البيوع من العقود اللازمه ما ياتي معنى ان في عقود جائزه وعقود لازمه اللزوم والجواز في مثل هذا السياق البيوع اللازمه او العقود اللازمه لا يحق لطرف من الطرفين أن يفتخها إلا برضى الآخر فإذا الشريف لإعتاد لم تشيح بشروطه أصبح لازما لا يحق له أن يفتخ وليحق لك أن تفتخ إلا إذا تراثتهم على الفتخ ماش. لكن واحد ينفرد الفتخ لأ أنه من البيوء من العقود اللازمة عقد البيع من العقود اللازمة طب إذا اترى في اللازمة رجل زينا فإذا مشتري فضحنا على الوحيدة جاهزة تخفف بلعو انا انا هكتبه دلوقتي على التعريف طبعا يعني زي ما بقول اهو شوف بالنسبه للسلعه اللي سعرها معروف في السوق والغبن فيها هي كثير مما توقعت فيه الناس امر بسيط فلو قال لك خلاص خد تاخد المروحه وامشي وبعدين بهذا الثمن مثل هذا مثل تقريبا الدواء اللي في الصيدليه انت بتروح تشتري روشته ولا هرش الشتة دي انت مش عارفه سعر الدواء كام وممكن يفضل لنفسه ما لا يستحضر لكن خلاص من حتت الصيدليات هذه انت بتشتري الدواء بكام؟ مش السعر اللي مكتوب عليه. بتشتري السعر اللي مكتوب عليه بتاخد الكيس وتمشي. فهذه تشبه هذه فانت بتاخد المروحه وتمشي فيب الخلاصه سلعه معروفه سعرها معروف والغبن فيه يسير فرجني اسم جنيه مما تغابن فيه الناس نناخذها وثمن بعدين لا حرج لا حرج ان شاء الله باقين اما اذا كانت السلعه من التفاوت ما تقع من نوع الى اخر او من فرد الى اخر من افراد النوع والنزاع فيها يكثر فمن هذا البيع لا يصح لانه يصح في جهاله ثمن واضح فالسلعه المحدده الثمن المعروفه ما الغم في اي شيء وقال لك خدها هو الثمن بعدين سهل ان شاء الله دفع <تصفيق> <تصفيق> لا استنى بيشترط تقديم الثمن كاملا فان دفعت قسط وباقي قسط برضه ان العلم ينظر الى المبيع ان كان المبيع ايضا مقسط فيجعل موجود معه مقابل قسط من المبيع فمثلا انت اشتريت منه ثلاجتين صفقه واحده ثلاجتين ثلاجتين ب 5000 انت شاريهم منه سلم اديت له 2000 ونص فقائفه من قال لك الصفقه كلها باطله فبيقول لك لا ال 2000 ونص دول في مقابل الثلاجه يبقى صح في الثلاجه والثانيه كنت بيعها باطل كانك ما اشتريتش طب افرض البيع لا يقصد اصلا يعني اشتريت ثلاجه واحده فالدفع تبع الثمن وانت شاريها وهي في الذمه لا يمكن سجلتها في الثلاثه احنا باطر بلا اشكاء على كل تقدير انت تبيع السلم لابد ان يكون المبلغ قد دفع كاملا وسيتم ان شاء الله تعالى معنا بشروطه تفضل الدرايه بس اللي راح ترى <تصفيق> من خمسه ما نوصل مع الدرايه عن غيره بتباع صرا كل حاجه صرا انا ده كان هو انا كنت دلوقتي انا اقولها انه كنت مثلا وعطله وعداه هو نجالها لمكانه ولا ما ما نجالهاش هو هو قال لي انت خلاص انت لو انت كان وانت وانا هقولها والله خلاص انت انا الان ما اشتركش ولا بعد انت كده روحت وهو هيجيبها لك لغايه البيت هو لما خدها من عند الراجل الثاني ملكها وبعدين جايبها لك باهالك مفيش اشكاء يعني في عقدين الان عقد بينه وبينه الاجر الاول وعقد بينه وبينك مفيش اشكال <تصفيق> ده احنا في جهه تصنفها اسمها المضاربه وتقدر ان الفراق تعمل له اولى بضخ ثمن كده تعقد له الثمن لازم في عقد الاستصناع والعلماء مترددون فيها هل هو بعنا امجاره فعبد الاستصناع على صح من اقوال اهل العلم صوره من صور الثمن المستثناه للحاجه فجاء بلا شرط بلا شرط سلم عقد بلا شرط سلم لو استمع اسمه عقد استماع عقد مستقل تماما مركب من النفع والاداره وله احكام خاصه طب احنا نسمي عقد ايه ده استماع السبب هو بده يجمع لك بس ما تدروش اللي راضي يجمع او يدول الثمن كاملا لانه هو ممكن يجيب لك عرض بالقطعه والمواصفات سهله جدا توثق بالدمه ممكن لكن عقد الاستصناع انما انت بتتفق على شيء يجهز شيئا فشيئا شيئا فشيئا ترى كل له مصلحه في الاستصناع في جهه في السوق بس انت مش عاوز جاهز انت عاوز مثلا عموله انتبه لك وهو كل شويه عاوز مواد فانت بتديله كل شويه ديل ده دي عقد اخر خالص خالص غير شراء السلع يمكن وصفه في الدم أو شراء السلع على الحاضرة الموجودة في الأسواق هذا العقد الثاني خالص اسمه الاستصماع والصحيح أنه صورة من صور السلام التي يجوز فيها البيع بلا شرق السلام أنا متردد بين الإيجارة والبيعة كما قلنا هل أنت تستأجره ليصنع لك ولا هو ليصنع لنفسه ثم يبيع لك المعنى دين وجود والمعنى دين وجود يعني لو كنت تماما ثلاثه بس في رقعه جزء من المسجد واخذت خير طيب انا عاوز اصلي المغرب في مد اخر ينصرف الان ان الاذان اقترب وتعلمون انه لا يجوز الخروج من المسجد او يكره الخروج من المسجد بعد الاذان لغير حاجه طب نكتفي الليله بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه ما شفنا هو دلوقتي